ثم مرجع البصر كرتين َ ن قلب إليك البصر خاسئ وهو حسير ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتذنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبأس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهقا وهي تفور تكاد تميز من الغيض كلما أنقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم ي أ ت ِ ك م نذير؟ قالوا ب ل ى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في َ ل ا ل كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقل أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسر قولكم أو جهر و به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض دلولا فمشوا في مناكبها وكلم من الرزق وإليه ا ل نشور أ َ أ َ م ِ ي ن تُمَّ فِي ا ل س َّ م َ ا ء ِ أَيْ ي َ خ ْ ص ِ ف َ بِكُمُ ا ل ْ أ َ ر ْ ض فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أ َ م ن ت ُ م َ فِي ا ل س َّ م َ ا ء ِ أَيْ ي ُ ر ِْ ل َ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ ن َ ذ ِ ي ر وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إ ِ ن َ ى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضٌ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ا ل ر َّ ح ْ م َ ن ِ إنه بكل شيء بصير، أ م َّ ن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور، أ م َ من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بلج في عتوق ونفور، أفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أ َ م ن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟ ق ل هُوَ الَّذِي أ َ ن ش َ أ َ ك ُ م ْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قليلًا ما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما المعد الله وإنما أنا نذير مبين فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً س ِ ي َِ ت ٌ و َ ج ُ و ه ُ الَّذِينَ كَبَرُوا وَقِيلَ هَذَا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي ك ُ ن ت ُ م بِهِ تَدْعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُم مِنْ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحْمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَابِرِينَ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عذابٍ َ أليمٍ َ قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آ م َ ن َّ ا بِهِ وَعَلَيهِ ْ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمِن يأتيكم بماءٍ معيين؟ الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.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 وَمَا ي َ س ْ ت ر ُ و ن مَا أ َ ن ت َ ب ِ ن ِ ع م َ ة ِ ر َ ب ّ ك َ ب م َ ج ن و ن و َ إ ِ ن َ ك َ ل أ َ ج ْ ر ا غ ي ر َ م َ م ْ ن و ن و َ إ ِ ن ك َ ل ع َ ل ى خ ل ق ع ظ ي م ف َ س َ ت ُ ب ص ِ ر و َ ي ُ ب ص ِ ر و ن ب أ ي ك ُ م ا ل ْ م َ ف ْ ت ُ و ن إنا ربك هو أعلم بما ظل على سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا ت ط ِ ع المكذبين و َ ل ذ لو تدهن فيدهنون ولا ت ط ِ ع كل حل ثم مهين هم ما جم ش ا ي ي ن ب ن م ي ن من ناعل الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك جني م أن كان ذ ا م ا ل وبنين إذا تتل ى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إِن بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ و ط َ ا ف َ ع ل َ ي ه َ ا طَائِفٌ مِن ر َ ب ِّ ك َ و َ ه ُ م ن ا ئ ِ م و ن ف َ أ َ ص ب َ ح َ ت ك َ ا ل ص َّ ر ِ ي م ف ت َ ن ا د َ و ا م ُ ص ب ح ي ن أني غدوا على حرضكم إن كنتم صارين فانطلقوا وهم يتخافون ت ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادرين فلما رأوها قالوا إننا لغاضون ف ل ن َ ح ْ ن ُ م َ ح ْ ر و م و ن قَالَ أ َ و س َ ط ُ ه ُ م أَلَمْ أَقُل ل ك ُ م ْ لَوْلا ت ُ س َ ب ح و ن ق ا ل و ا س ُ ب ح ا ن َ رَبِّنَا إ ِ ن ا كُنَّا ظ َ ا ل م ي ن ف َ أ َ ق ب َ ل َ بَعْضُهُمْ ع َ ل ى ب َ ع ْ ض ي َ ت ل و م و ن ق ا ل و ا يَا و َ ي ل َ ن َ ا إ ِ ن َ ا ك ُ ن ّ ا ط َ ا غ ي ن عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون ك ذ َ ل ك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم ج ن ل نعيم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 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقهم دلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي م َ ت ئ ِ م ٌ أَم ْ ت َ س ْ أ َ ل ُ و ن ه ُ م ْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ف َ ا ص ب ِ ر ْ ل ح ُ ك م رَبِّكَ وَلَا ت َ ك ُ ن كَصَاحِبِ ا ل ح و ت إ ذ ن َ ا د ى و َ ه ُ و م َ ك ُْ و م لولا أن تداركه نعمة من ربه لن بذ بالعراء وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم لما سمع الذكر ويقولون ويقولون إنه لمجنون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 وَمَا أَدَرَاكَ مَا ل ْ ح َ ق َ كَدَّبَتْ ثَمُودُ عَادٌ بِالْقَارِعَةَ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةَ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةَ سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوم فترى القوم فيها صرع فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم مِنْ باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفيات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة ا ل ر ا ب ي ة إن لم ما طغى الماء، َ ح م ل ن ا ك م في الجارية. لناجعلها لكم تذكيرت وتعياها ذنوا ع ي ة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت د ك ة واحدة فيوم ِ ذ وقعت الواقع وَيَشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ ئ ِ ذ ِ و َ ا ه ِ ي َ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ئ ِ ذ ٍ ذَمَالِيَ يَوْمَ ئ ِ ذ ٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَ فأما َ من َْ أُوتِي كتابه َُ بيمينه ِ فيقول هؤم، فأما من أُوتِي كتابه بيمينه فيقول هؤم، مقرؤ كتابية إني ظننت أن ملاق ٍ حسابية، َِ فهو ُ في عيشة َ راضية. ِ في جنة عالية قطوفها دانية كلوا وشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أ و ت ي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أُوت كتابي ولم أدر ما حسابي. يا ليتها كانت القاضية ما أ غ ن ى ع ن ي ماليا هلك ع ن ي سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ف ا س ل ك و ه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا ي ح ُّ على طعام المسكين فليس له اليوم هنا ا ه حميد ولا طعام إلا من غسل ي ن لا يأكله إلا الخاطئ فلا أقسم بما تبصرون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 ولو تقول علينا بعض الأقاوين، لا أخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين؟ وإنه لتذكرة للمتقين. وَإِنَّ لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم م ُ ك َ ذ ِ ب ِ ي ن َ وَإِنَّهُ لَحَصْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ ل َ ح َ ب ق ُ الْيَقِينِ فَسَبِحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اللَّهُ أَكْبَرُ ا ل ل ه ُ أَكْبَرُ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 ا ل ص ا ل ي سأل سائل بعذابه واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فاصبر صبراً جميلاً إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالهند. ع ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو ي ف ت د ي من عذاب يوم ا ل د ي ببنيه وصاحبه ت وأخيه و ف ص ي ل ت ِ التي ت ؤ ِ ي ه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضائعة ل ل ش و ا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقه لوعى إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين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 إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان فإنهم غير ملومين فمن ي ت غ ى و ر ا ذلك فأولئك هم العادون. والذينهم لأماناتهم و ع ه د م ن راعون والذينهم بشهاداتهم قائمون والذينهم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ م ُ ه ْ ض ُ ع ِ ي ن َ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ م ْ ر ِ ئ ٍ مِنْهُمْ ّ أَنْ يُدْخَلَ ج َ ن َّ ة َ ن َ عِيمٌ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم ْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن ب م س ب و ق ي ي ن فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراً ع كأنهم إلى مصبين و ف ض و ن خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الله أكبر. الله أكبر.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 وانلين إن أرسلنا نوحًا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أي يأتي يوم ذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله و ا ت ق و ه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجد الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قوم ي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم ل ت غ ف ر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إن ه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم ترو كيف خلق الله سبع سموات طبقا ا وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أ ن ب ت ك م من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكو منها سبلًا ف ِ ج ا ج ا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم ي ج د ا ماله وولده إلا خ س ا ر ا ومكروا مكرًا كبارا وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تدرن و د و ا ولا سواه ولا يغوث ويعوق و ن س ر ا وَقَدْ أَظَلُّ ك َ ث ي ر ا وَلَا ت َ ج د ا ل ظ ا ل م ي ن َ إِلَّا ض َ ل ا ل ا م ِ م ّ ا خ َ ط ِ ي ئ ت ِ ه ِ م ْ أُغْرِقُ ف َ أ ُ د خ ِ ل ُ ن َ ا ر ا فَلَمْ ي َ ج د ُ و ا ل َ ه ُ م مِنْ د ُ و ن ا ل ل ه ِ أ َ ن ص َ ا ر ا وقال نوح الرّب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفرا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا الله أكبر الله أكبر